ثُم جَأُكَ يَحْلِفونَ بِاللَّهِ إن أَرَدنَ إِلَّا إِحسَانَ وَتَوْ فِي قاءأُلائِكََّذينَ يَعلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلوا بِهِم فَأَعرِ الضعَنْهُم وَعِذهُم وَكُلَّهُم فِي أَفُسِهِمْ قَوْلَ بَلغَ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 لَ تَرَرائِلَ الذي نَ قِيلَ لَم كُفُّأَذِيَكُم وَقِيمُ الصَّلَةَ وَآاتُ الزَّكاتَ فَلََّا كُتِبَ عَلَيهِم القِتَالُ إذَا فَريقُم مِنهُم فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيهِمُ القِتَالُ إذَا فرَيقُم مِنهُم يَخْشَوونًا النَّ سَكَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَ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 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَولا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبِعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلا فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ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 ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الله كان على كل شيء حسيب الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات مِنْهُ ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا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 اِن تَكُوْنُوْ تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنْ اللهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ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 ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم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 وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقل ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وَإ يَذَعونَ إِلَّا شَيطَانًَا مَرذَ لعَنَهُ اللَّ وَقَالَ لَأَاتَّخِذًَاَّ مِنْ ععبَادِكَ نَصبًَا مَفُرُضَ وَلَأُضِللًاَّهُم وَلَأُمَنِّيََّهُم وَلَآمُرًاَّهُم فَلَا اَذَنَ الْأَنْعَامَ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ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 وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم